أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين يريدون وجهها ما عليك من حسابهم سبیلی لسر بیلی Oh, my God. What? devina په <muchas> الشمس والقمر حسنا يننا فاخرجنا به په هر I right. love ao solo, né, com Cardinal Ma I love it. او مینه لري د کولې اله <muches> نې <muchas>